وما في الأرض جميعا ثم يوجيه كلا إنها لوان الزاعة للشوا تدع من أذبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وإن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم رعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيتمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون